أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترذن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمت لِكُن نَوَاسِرِح كُن سَرَاحا جَميلا وَإِن كُنْتَ تُرِضَنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَة فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا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 اِنِ اتَّقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْ لِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا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 الصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات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 فَلََّا قَبَ زَيدُم مِنهَا وَطَرَل زَوْجَنَاكَهَ لِكَي لَا يَكونَ على المُؤمنِنينَ حَرجُ فيِي أَزْواجِ أَذَعائِهِم إذَا قَضَوْ مِنهُ وَثَرَاء وَكَانانَ أَمرُ اللهَّهِ مَثَعُول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 كَلَّا عَلَى اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فما لكم فَمَا لَكُمْ عَلَيْهَِّ مِنْ عِدَّة تَعتَُّونَهَا فَمَتعُوه وَسَرزِحُهَُّ سَرَاخَل جَمِيلَ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك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 لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وَمَ نِبَتَ غَيتَ مِمَن عَزَللتَ فَلاجُ نَاحَ عَلَيك ذَلِكَ أَدَنَا أَ تَقَرَّى أَعيُونُهُ وَلَا يَحْزََّ وَيَر الضَّينَ بِمَا آتَتَهُ نَّكُلُّهُ وَلَّهُ يَعلَمُ مَا فِيقُلُوبِكُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا نَّبِيٍّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ فَقُلُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُبَلِّغُونَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ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 وَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَذَنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ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 بَنَا إِنَّا اطَعْنَا ثَابَتَنَا وَكُبَرَآ أَمَا فَضَلُّون السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ بِعَذَابَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرَا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 لُعَذبَ اللهَّهُ المُنَافِقينَ وَمُنَافِقاتِ وَمُشكينَ وَمُشكَاتِ وَيتُوبَ اللهَّهُ علىلَ المؤمِنينَ والمُؤمنِنَات وَكَانَ اللهَّهُ غَفورَ الرَّحيِيمَ بِسمِ اللهَّهِ الرحمَانِ الرحيم.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 إِنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُ إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة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 يا جبال اوبي معه والطير والا لنا له الحديد نعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير وَلِسُلَيْمَانَ نَذِيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ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 اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادًّا لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِ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 كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَذَابِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِثْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّهُمْ مُزَّقٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 وربك على كل شيء حفيظ قل اذعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ وَحِيدَ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وهو العلي الكبير صدق الله العظيم